لا يذكر إلا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 حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقطرة والقناطير المقطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرف ذلك متاع الحياة الدنيا والله عز هو حسن قل انبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وازواج طاهرة ورضوان الله والله بصير بالعباد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 وَمَا اخْتَلَفَ النَّذِيرُونَ أُولُو الْكِتَابِ إِلَّا من بعد مَا جَاءَهُمُ الْعِلْمُ ضِغْيًا بَيْنَهُمْ وَمَن يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ فَإِنْ اسلمت وجهي لله ومن اتبعني وقل للذين اوتوا الكتاب والامنين أسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا وان تولوا فإنما عليك البلاء والله بصير بالعباد إن الذين يكفرون بآيات الله ويقتلون النبئين بغير حق ويقتلون الذين يأمرون بالقصة, الذين يأمرون بالقصة من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 ثم يتولى فريق منهم وهم ذَلِكَ ذلك بأنهم قالوا كيف وكيف إذا جمعناهم ليوم لا ريب فيه ووفيت كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون 120. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتن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 ليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه وإلى الله المصير 115. قل إن تخفوا ما في صدوركم أو تبدوه يعلمه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 هو نفسه والله رؤوف بالعباد قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله يحبكم الله ويعفو لكم ذنوبكم والله غفور رحيم قل اطيعوا الله والرسول فان 121. اصطفى آدم وَآلَ وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم 123. قالت وقدرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني انك انت السميع العليم فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها انثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالانثى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 وما كنت لديهم إذ يختصمون 118. إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة من اسمه المسيح عيسى بن, مريم عيسى بن مريم وجينا في الدنيا والآخرة ومن المقربين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 الكتاب والحكمة والتنورات والإنجيل ورسولا إلى بني إسرائيل إني قد جئتكم بآية من ربكم إني أخلق لكم من الطين كغائة الطير فأفخفه فيه فيكون طيرا بإذن الله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 وَمُصَدِّقَنِ مَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ التَّوَارِثِ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ وَجَعَتُكُمْ بِآيَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُونَ إن الله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 وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ إِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فِي مَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخْتَرِفُونَ فَأَمَّ الَّذِينَ كَفَرُوا فَأُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا 122. وما لهم من ناصرين 123. الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيوفيهم أجورهم والله لا يحب الظالمين تَتْلُو عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ إِنَّ مَثَلَ عِيسَى عند اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثم قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلَا تَكُن مِّنَ الْمُمْتَرِينَ فَمَن حَاك فِيهِ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ فَقُلْتَ عَلَوْ نَدْعُو أَبْنَاءَ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 121. قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله لا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد فَلَا تَعْقِلُونَ تعقلون أنْتُم هَؤُلَاءِ هؤلاء فِيمَا لَكُمْ فِيمَا لكم وما كان من المشركين إن أولى الناس بإبراهيم الذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين ود مِنْ من أهل الكتاب لو يضلونكم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 الحق بالباطل وتبتون الحق وأنتم تعلمون وقال الطائفة من أهل الكتاب آمنوا بالذي أرسل على الذين آمنوا وجه النهار وجه النهار آخره لعلهم يرجعون ولا تؤمنوا الا لمن تبع دينكم قل ان الهدى هدى الله ان يؤتى أحد, احد مثل ما اوتيتم او يحجكم عند ربكم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 تؤمنه بقيطار يؤديه إليك ومنهم إن تؤمن بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما ذلك بأنهم قالوا ليس علينا في الأمين سبيل ويقول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 129 منهم لفريقا يلغون أمسنتهم بالكتاب, بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند 129. أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة, والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا بما كنتم ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون وإذ أخذ الله ميثاقا من لما وحكمة وحكمت ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم مصدق لما معكم لا ولا قال قرأت واخذتم على ذلك اصري قالوا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 أسلمنا في السماوات والأرض, طمعا والأرض طمعا وإليه قل آمنا بالله وما وما قُبُلٍ موسى وعيسى أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى لا وَمَا أُوتِيَ مُوسَى وَعِيسَى ونحن له رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن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 فإن الله غفور رحيم إن الذين كفروا بعد إيمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم وأولادهم أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين لن تنار البر حتى تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء إِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ كُلُّ طَعَامٍ كَانَ حِلًّا لِّبَنِي إِسْرَائِيلَ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ إِلَّا مَا حَرَّمَ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ من قبل أن تُنَزَّلَ التَّوْرَاةُ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 لله من آمن تبعونها وجوهتم شهدا وما الله غافل عنما تعمل يا أيها الذين آمنوا إن تطيعوا فريقا من الذين أوتوا الكتاب 129. وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي الى صراط مستقيم يا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 121. فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا 122. على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون 111. يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر 112. هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءه وزدتوا جمهم كفرت بعد إيمانكم فذوق العذاب بما كنتم تكفون وَأَنَّ الَّذِينَ بِيَضَّتُوا فَفِي رَحْمَةِ اللَّهِ ك بالحق، ومن الله يريد للعالمين، ولله ما في السماوات وما في الأرض، وإلى الله ترجعون.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 دبار لا يصرون ضربت عليه مزدلة أينما ثقفو إلا بحبل من الله وحبل من الناس عليهم ذلك بانهم كانوا يكفرون بايات الله ويقتلون الانبياء بغير حق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون ليسوا سواء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 وما يفعلوا من خير فلن يدفره والله عليم بالمتقين ان الذين كفروا لن تغني عنهم اموالهم ولا اولادهم من الله شيئا واولا ذَرِ رِيحًا فِيهَا صِرٌّ أَصَابَتْ حَرْثًا قَوْمٌ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ فَأَهْلَكَتْ وَمَا ظَلَمَهُمُ اللَّهُ وَلَكِنْ أَنفُسَهُمْ يَظْلِمُونَ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّخِذُوا بِطَانَةً 126. ودوا ما عندتم قد بدت البرضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم أكبر قد بينا لكم الآيات إن كنتم يُبُونَكُمْ وَتُؤْمِنُونَ بِالْكِتَابِ كُلِّهِ وَإِذَا لَقُوكُمْ قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا وَإِذَا خَلَوْا عَضُّوا عَلَيْكُمْ الْأَنَامِلَ مِنَ الْغَيْرِ قُلْ مُوتُوا بِغَيْظِكُمْ إِنَّ الله عليم بذات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 وإذ غدوت من اهلك تبوئ المؤمنين مقاعد القتال والله سميع عليم إذ هم الطائفتان منكم ان تفشلا والله وليهما وعلى الله فليتوكل المؤمنون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 التي اعدت للكافرين واتقوا النار التي للكافرين الله والرسول لعلكم ترحمون وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة وجنة 119. العرض والسماوات والأرض عدة للمتقين الذين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين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 هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين ولا تننوا ولا تحزنوا لقد مسَّ القوم قرّهم مثله، وتلك الأيّام نداوِلها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا، الله الذين آمنوا ويتخذ منكم شهّاداً، والله لا يحب الظالمين.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 ولقد كنتم ثمنون الموت من قبل أن تلقوه فقد رأيتُ فقد رأيتُه وأنتم ترظون وما محمد إلا رسول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 119. كفروا يردوكم على أعطابكم فتنطلبوا خاسرين بل الله مولاكم وهو خير الناصرين 111. سنلقي في قلوب الذين كفروا عب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وما 119. ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم بعد ما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 لِكَي لا تَحْزَنُوا لِكَي لا تحزنوا عَلَى مَا فَاتَكُمْ وَلا مَا أَصَابَكُمْ وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ثُمَّ أَنْزَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ بَعْدِ الْغَمِّ أَمَنَةً نُعَاسًا يَغْشَى الحق يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية يقولون من الأمر مي شيء قل إن الأمر كله لله يخفون في لا يهدون لك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 والله بما تعملون بصير ولا إن قتلتم في سبيل الله أو متتم من الله من الله ورحمة خير مما يجمعون وَلَئِن مُتْتُمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضَّا غَلِيضَ الْقَلْبِ لَنْ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين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 113. سخط من الله ومأواه جهنم وبئس المصير هم درجات عند الله والله بصير بما يعملون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 وَلَمَّا أَصَابَتْ قُلُوبُكُمْ مُصِيبَةً قَدْ أَصَابْتُمْ مِثْلَهَا قُلْتُمْ أَنَّهَا ذَٰلِكُمْ قُلْ هُوَ مِنْ عِلْدِ أَفْسَقِكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَمَا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 129. وفي أفواههم ليس في قلوبهم والله أعلم بما يكتمون الذين قالوا لإخوانهم وقعدوا لو أطاعونا ما قتلوا قل فادرؤوا عن أنفسكم الموت إن كنتم صادقين ولا أحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أَمْوَاتًا بل أَحْيَاءٌ عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون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 الذين استجابوا لله والرسول من بعد أصابهم القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس إن سَقَدْ جَمَعُ لَكُمْ فَأَخَشَوْنَ فَزَادَهُمْ إِيمَانًا فَزَادَهُمْ إِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ فَهُمْ قَلَبُوهُ بِنِعْمَةٍ مِنَ اللَّهِ وَفَضْلٍ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ لَمْ يَمْسَسْهُمْ سُوءُ 111. فاتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم 112. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياء فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر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 الذي كفر انما نوم خير إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب نهيم ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى الخبيث من الطيب وما كان الله ليطلعك على الغيب ولكن الله يجتب من رسوله ما يشاء فأملوا بالله ورسوله وإنتؤمن وتتقوا فلقد أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما أتاه الله من فضله بما أتاه الله من فضله وخيالهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامه ولي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 الحريق. ذلك بما قدمت ايديكم وان الله ليس بظلام للعبيد الذين قالوا ان الله عيد الينا ألا نؤمن لرسول حتى ياتينا حتى ياتينا بقربان تاكلون بالذي قلتم فلما قتلتمو كنتم صادقين فإن كذبوا فقد كذب عسر من قبلك جاءوا بالبينات, جاءوا بالبينات حيات الدنيا الا متاع الغر لا في اموالكم وانفسكم ولا تسمعن من الذين اوتوا الكتاب ولا تسمعن من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم ومن الذين اشركوا اذًا كثيرا وَيَتَصَبِّرُ وَتَتَّقُوا فَإِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْنُّورِ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ لِلنَّاسِ وَلَا تَكْتُمُونَ وَلَا تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوا وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَأَشْتَرَوْا بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا فَأَمَّا مَنْ اشْتَرَىَ مَا لَا يَدُومُ لَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَا أَتَوْا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا فَلَا تَحْسَبَنَّهُم بِمَفَازَةٍ مِنَ الْعَذَابِ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 قد يأخذ زيتا ومال الضالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمنا ربنا فاغفر لَنَا ذُنُوبَنَا وكفر عنا سيئاتنا وَتَوَفَّنَا مَعَ الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسولك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد 122. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عامل منكم من ذكر أو بعضكم فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم واؤذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لا عنهم, عنهم سيئاتهم ولا جنات جنات تجري من تحتها الأنهار 121. لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد 122. قليل ثم مأواهم جهنم وبئس لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الانهار من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للابرار وإن إلى كتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل, وما أنزل إليهم خاشعين لله لا